اللهم إنا شاكر لله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم این <تصفيق> تل Allah has to be Allah <laughs> الله بسم الله عليك الله بسم الله الله بسم الله وي فحان الله اكبر الله اكبر یا I <mimics> love ری او که moon mm -hmm. Вы кто такой? Я не знаю. Я, Валик. All mm -hmm. ولن يولد ولن يطول لنا امم ان ايه لا لا في اضافه حشاشات نكتب يا